لتلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره رسول الامه فقير ومنهجه سامي لو كل واحد حزين بتحده العبرة لقيتني أبكي يظنوني على وهامي لكن يصبر على الشوق وعلى أمره وصد عنه حبيبي لو ضامي أسابق اليوم من فجره ليا عصره وحلف والله ما تسبقني ايامي استثمر اخطاء هذا اليوم لا بكره عشان ما تتعب من احلامي قدامي والحب جمرة على جمره على جمره والبعد عن من تحب المي سما الحامي